بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بمسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ورضع الميزان ألا تقرر في الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنفل ذات الأكنام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلَ قَ سَانَ ماصُصَوالِ كَبَخَ وَخَلَ قَجَّ مِن مارج مِن فَبِأَّ ألَ رَبّكُ ما تُكَدّبَ رَبّ المَشرر قَين وَورَبُّ فبأي آلاء ربكما تكذبان ما رجال بحرين يلتقيان بينهما درزخ لا يبغيان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 وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ 124. فبأي آلاء ربكما تكذبان 125. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهام 126. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جام فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام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 فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أثنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عيلان تجريان فبأي 114. ربكما تكذبان 115. فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان 116. متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن نقاصرات الطرف لم يقوم مثلهم انس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهم نرياقوت والمرجان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 حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يقمتهم إنس قبلهم ولا فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خبر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام